بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته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 129. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 137. 138. 148. 149. لاو الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم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 فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِلًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ